قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مره فَسَأَنُغِيضُ نغِيضًا إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَغْفِرُونَ إِلَّا بِفَتْحٍ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا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 وَلَقَدْ ضَلَّ نَا ضَعْضًا نَّذِيْنَ عَلَى بَعْضِهِ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلُدَّعُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيْنَ أولائك الذين يرجون يبتهون إلى ربهم الوسيله أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن ورؤيته الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مشكورا